بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى لا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يغد الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 وَجَعَلنا لَكُم فيها مَعايِشَ وَمِنَ اللَّسْتُم لَهُ بِرازِقينَ وَإِن مِن شَيءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلنا الرِّيَاحَ فَنَوَّقِحَ فَأَنزَلنا مِنَ السَّمَاءِ كبوه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحي ونميت ونحن الوالثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأفرين وإن ربك هو يحشرهم إن حكيم عليم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَائِ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ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 إِنَّ عَلَيْكَ النُّزُولَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ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 لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواد لكل باب منهم جزء مقسوم إن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 خطبكم أيها المرسلون قالوا إننا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل روط إن لم أجمعين إلا مرأتهم قدرنا إنها آل من الغابرين فَلَمَّا جَاءَ لَضُوَّنِ آل الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَبْضُمُ تَهْوُونَ قَالُوا بَلْ جِئنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ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 إنها لب سبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فاتقمنا منهم وإنهما لب إمامين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة فَمَا فما أغنى عنهم ما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 قدسيل الذين جعلوا القران عظينا فوربك لا نسالنهم عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر واعلن عن المشركين كفيناك